يا من رضيت لنا دين العذادينا حمدا إليك فزاكى الفضل يكفينا حمدا إليك Hamdan done Hamdan ilay I'm done حمداً إليك فزاكل الفضل يا كفيل حمداً دينا. حمداً إليك فزاك الفضل يكفينا يا عزق الطير فضلاً أنت ساك أو لا انت سابيو ام ليتنا نعمان فقد امانينا ام امانينا يا رزق الطير طائر فضلا انت سامع ام نعما فقد أمانينا يا فلقا am um. ya yeah. Yeah, yeah. وإن ندعو يلبين يا كاشف الضر يا رحمن يا صامر يا من يجيروا بنا اليك فطارنا ومأوى مافلاقين وعند الخلائق قوبل إليك خشوع ما حيت وتوباتي إليك خشوع إليك خشوع حييت <تصفيق> وتوباتي